أشكور وإذا رشياهم موجا كظل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحدوا بآياتنا إلا Kufur. Wani huoni kuamba merikebu hupita baharini zikichukua naima za mwenyezi mungu ili kukuonye sheni baadhi ya isharazake Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri, mwenye kushukuru Na wimbi linapu wafunika kama wingu, wao humomba mwenyezi mungu kwa kumisafia dini Lakini anapu wakua wakafika nchikavu, wapo baadhi yao huwenda muendo wa sawa wala hazikanushi isharazetu ila ali yahaini kafir mukbawa